Alhamdulillah wa sallallahu بعد هذا كتاب جديد هو كتاب أحكام الوجو وغيرها من المعاملات. انتهى المصنف رحمه الله تعالى في المرة في السابقة، فهنا معه إلى الدخول في المعاملة مع الخالق بعدما انتهى من التعامل مع او المعاملة مع الخالق عز وجل في العبادة. فقال المصنف رحمه الله وقال معه الشرح رحمه الله ونفعنا جعلوم من الدارين ولما فرغ المصنف من معاملة الخالق وهي العبادات أخذ في معاملة الخلائق فقال كتاب احكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض وشركة قال والبيوع جمع بيع والبيع لغة مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس بمال كخمر وأما شرعا فأحسن ما قيل فيه أو ما قيل في تعريفه إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي او تمليك, أو تمليك منفعه مباحة على التأديد بثمن مالي فخرج بمعاوضة بين قوسي القرب وباذن شرعي بين قوسين الربا ودخل في منفعه بين قوسين تمليك حق البناء وخرج بثمن بين قوسين الاجره في الاجاره فانها لا تسمى ثمنا البيوع ثلاثه اشياء احدها بيع عين مشاهده اي حاضره فجائز إذا وجدت الشروط وعلى إذا وجدت الشروط من كون النبي طاهرا منتفعا به مقدورا على تكفين للعاقب عليه ولاية ولا بد في البيع من إيجاب وقبول فالأول إيجاب لقول البائع أو القائم مقامه بعتك وملكتك بكذا والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه اشتريت وتملكت ونحوه ونحوهما أو ما كقول المشتري كذا على والثاني من الأشياء قال البيو ثلاثة أشياء النوع الأول الذي معنا الذي مر والنوع الثاني قال والثاني من الأشياء بيع شيء موصوف في الزمة ويسمى هذا بالسلم سجائز إذا وجدت فيه الصفة على ما وفت به من صفات السلم الآتية في فصل السلم والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين فلا يجوز بيعها والمراض بالجواز في هذه الثلاثة الصحة وقد يشأل قوله لم تشاهد بأنها إن شهدت في المغابة عند العقد أنه يجوز ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك وصرح المصنف بمفهوم هذه الاشياء في قوله ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر ودهن متنجف ونحوه مما لا يمكن تطهيره ولا بيع ما لا منفعت فيه كعقرب ونمل وسب وسبع لا ينفع ثم بدا في الكلام على الربا ف خلاصه ما سمعت الآن أنه يتكلم على تعريف البيع لغة وصلاحة وعلى أنواع البيوع الثلاثة وقال أن اثنين منها جائزان ونوع وأن نوعا لا يجوز والمواد بالجواج هنا الصحة نوعان جائزان يعني صحيحان ونوع واحد لا يجوز يعني لا يقبل. هذا خلاصة خلاصة ما نمر على التعريف سريعا قبل أن نبلج إلى كلام الش المحس. قال كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كتاب أحكام البيوع والبيوع بضم الباء و بكثرها لغتان. صحيحة. بيوع بيوع ويمثل للغير قال قال أحكام البيوع وغيرها من المعاملات يمثل لهذا الغير فيقول كقراض وشركة كقراض وشركة القراض اللي هو المضاربة الإيراد يقدر المضاربة أن يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر شركة بين اثنين على أن يكون المال من شخص ويعمل من شخص آخر وربح بينهما على ما يتفق وأن الشركة على حق على بين اثنين فقط. سبوت حق على جهة شيوء في شيء واحد يعني في شيء واحد وإلا لا تكون شيء في شيء واحد على جهة شيوء سبوت على جهة في شيء واحد بين اثنين فسيمثل للغيب قولك قرادة وشركة فكل هذا مما يتكلم عنه المصنف إن شاء الله تعالى قال والبيواع جمع وبيع رغم أن البيع مصدر وأن المصدر لا يجمع باع يبيع بيعا إلا أنه جمع هنا إشارة إلى تعدد أنواع أحكام البيوع قال والبيوع جمع بيع وما معنى قال والبيع البيع لغة مقابلة شيء بشيء مطلق المقابلة فدخل ما ليس بمال كخمت دخل يعني في التعريف اللغوي دخل في تعريف البيع لغة مقابلة شيء مقابلة شيء بخمر او مقابلة خمر بشيء او مقابلة خمر بمال كل هذا بيع لغة وإن لم يكن بيعا من ناحية الاستباع والسفر لأن الخمر ليس بمال وستعرف الآن حالا ان يشتغل أن تكون عينا مالية حتى يطرح كونه بيعا الصباح قال أما شرعا فأحسن ما قيل فيه بمجرد أن نسمع أفعل التفضيل أحسن نعرف أن هناك عدة تعرفات للبيع فاختار منها الشارح هذا هذا من كلام الشارح فأحسن ما قيل فيه تعريفه تعريف الضمير يعود على البيع إنه تنبيق عين مالية مالية بمعاوضه باذن شرعي او تمليك منفعه مباحة او داخل التعريف داخل مش نوع اخر من من التعريف يعني التعريف مكون من جزئين من قسمين فاو هنا للتنميع وليست للتخير لي مرة أخرى أحسن ما قيل في تعريفه أي البيع شرعا يعني إنه تنليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تنليك منفعة مباحة على التأديد بثمن مالي إذا كل من هذين يسمى بيعا عند الفقهاء تنليك عين مالية عين ذات جوهر هذا الجهاز هذا القلم، هذا الكتاب، هذا اللباس إلى آخرين تمليك عين مالية بمعاوضة بمقابلة بعوض يعني نقصد العوض وإلا فالمعاوضة مشتركة بين اثنين فالأوليق أن يكون بعوض بإذن شرعي يعني أن يكون مأذن في الشرع في المعاوضة فيه يخرج ما لم يأذن فيه الشرع من مثل الملاهي أدوات الملاهي والأدوات الملاهي من مثل ما لو أدرى جاريته للفجر بالله كل هذا لم يأذن فيه الشرع. أيضا يدخل في البيع شرعا صراحة تمليك منفعة مضاحه على التأديب تمليك منفعة منفعة مباحة على التأديب. و وبثمن مالي أيضا قيد على التأبيد ي كل هذه القيود مخرجة أو مدخلة لما يصح به بتاعك. قال فخرج بمعاوضة يعني بلفظ معاوضة تبيح عين مالية بمعاوضة هذا الظ أخرج القرض لأن القرض لا عوض فيه بل يرد عين المقترض أو مثله وللمحشي تعليق على هذا الكلام قال هو بإذن شرعي يعني خرج بقوله بإذن شرعي قال تميك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي خرج بقوله بإذن شرعي الربا لأن الربا لم يذم فيه الشارع رغم أنه تنليك لعين مالية بمعاوضة فلا يسمى بيعا إصطلاح وإن كان يسمى بيعا من هذه اللغة لأن اللغة مطلق مقابلة شيء بشيء قال ودخل في منفعة يعني دخل بهذا اللفظ دخل في لفظ منفعة تمليك منفعة مباحة دخل في منفعة تمليك حق البناء نوع من أنواع البيع أني أسمح لشقق أن يبني على طبخي مثلا أو على أرضي وله مل ملكتك هذا كيف أن هو يبني على قطعة أرض مملوكة لي أصلاً فينتفع بهذه هذا المسطح هذه الأرض لهذا الطبخ أن يبني فوقها هذا تملك من منفعه على التأبيد لأن الأصل في البناء هو البقاء بخلاف الإيجار الإيجار تكون تملك منفعة لمدة معينة حق حق تملك من زي مثلا إيجار شقة ولا ما شابه يكون لمدة معينة هذه هي الإيجارة مؤقتة بوقت معين حسب ما يتفقون لكن هذا على التأبيد لأنه ملكه أو جعله ينتفع بالبناء على هذا الفتح أو الحق المرور كما ترى الآن إن شاء الله هذا كله على التأبيد يعني مثلا شخص أراد أن يبني في شارع بناء شقة ولا عمارة ولا دكانا ولا ما شابه فبثماحك له أن يبني في هذه الأرض بثماح الدولة له بثماح هذا الشارع كان له فقد سمحوا له ضمنا بحق المرور إلى هذا الدكان أو إلى هذا البناء أو إلى هذه الشقة لأنه لا تبيع لي الوصول إلى الشقة أو إلى الدكان إلا بالمروط فلما تمح لي بالبناء تمح لي ضمنا بالمروط ولما كان البناء دائما صار المروط دائما وصارت حق المروط دائما مملكا على التأديل فهي منفعة المروط في هذا الشارع وقد يختلف معي فيه أكثر من شخص لأنه في أكثر من دكان او أكثر من شقة أو أكثر من عمارة أو ما شاء قد يكون مشتركا وقد يكون خاصا وهذه منفعة المملكة ومعلى التأديد هذا مثال آخر على المنفعة المباحة المملكة على التأديد لثمن الملك ويدخل في البيع كونه على التأديد جعله بيعا ولو كان معقدا فهو إجارة مرة أخرى فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي يعني خرج بإذن شرعي الربا ودخل في منفعه تمليك حق البناء وخرج بثمن الاجره في الاجاره فإنها لا تسمى ثمنا بل تسمى ايه اجره يبقى لما نقطع قال بثمن مالي خرج ما يدفع في عقد الإجارة فإنه لا يسمى ثمنا وإنما هو أجر أو أجر هذا مرور سريع على تعريف الذي جاء به الشيخ رحمه الله طيب قال المحشي رحمه الله تعالى ونسعنا بعلومه في الدرجة كتاب أحكام البيوع أي هذا كتاب بيان أحكام البيوع. يبقى هذه كانه يشير لك الى ان هذه الترجمه ناقصه وانها لا بد من تقدير مبتدا فيها اشار اليه المحشي بلطفه فقال اي هذا اي هذا الناقص هو كلمة هذا اسم الاشاره إلى الاتي بعد أي هذا كتاب يبقى كتاب خبر هذا كتاب كتاب بياني أحكام البيوع. أيضا هناك مضاف محذوف كتاب بياني كتاب أحكام البيوع. меньه فقدر لك أولا مبتدا محذوثا وقدر لك مضافا محذوثا وقع بين كتاب وبين أحكام أي هذا كتاب بياني إذا هذا مضاف محذوذ أحكام البيوع والمضاف لابد من تقديره لأن الكتاب يس يبين كتاب يبين هذه الاحكام لا يعددها فقط وانما يبينها يفصلها. قال ومراده بالاحكام الجواز وعدم الجواز يعني يريد من بيان هذه الاحكام ان يبين الجائز منها من غير الجائز والأول هو الجواز اما مع اللزوم او عدم اللزوم الجائز منهما هو لازم ومنهما لا يلزم لكونه مخيرا فيه فيه خيار مثلا كخيار الشرط فاتفقنا على أن نشتري من سيادتك هذا الجهاز ولكن بيننا خيار فلا يلزم هذا العقد إلا بانتهاء مدة الخيار كما تتعرف إن شاء الله في فصل الخيار خيارات كثيرة عديدة منها خيار المجلس أن يلزم إلا بانتهاء المجلس وإن خيار الشرط أن نشترف يوما أو ثلاثة أو يومين إلى آخره فإذا انتهت المدة فصار العقد لازما هو في قبل أن يلزم وقبل أن تنتهي المدة هو عقد جائز لكنه غير لازم بمعنى أن أستطيع أن أتراجع أنا أو أنت أحد المتعاقدين يتراجع في مدة الخيار هو عقد صحيح زائد غير لازم فإذا من انتهت المده من الطرفين صار لازما وقد يلتزم احدهما ولا يلتزم الاخر يقول انا من ناحيتي لازم يعني انا لا خير لي لن اتراجع يحاول أن يقوي عقده ويشجع الطرف الاخر على أن يلتزم هو الاخر فربما يلتزم الآخر وربما يبقي لنفذ, يبقي لنفذ الحق في الخيار فلا يلتزم الآخر لازم من طرف غير لازم من طرف الآخر مرة أخرى نرده بالأحكام الجواز وعدم الجواز والأول اللي هو الجواز إما مع اللزوم أو عدم اللزوم طيب معنا كم كم حكم الآن ماهي ما هي دوارد. دوارد. ايوه دوارد. دوارد. دوارد. دوارد. دوارد. دوارد. ايوه ايوه ثمانية حمزة ثلاثة فقط وما حمزة يتكلم متكلم. كل واحد يتكلم في جوه. جائز او غير جائز مان. الجائز ينقسم الى قسمه فصارت القسمة النهائية ثلاثة جائز لازم جائز غير لازم زر جائز لا في أربعة لا في ثمانية ولا في اكثر وفي أكثر طيب ومراده في الجواز وعدم الجواز والأول وهو الجواز إما مع اللزوم أو عدم اللزوم كما يعلم ذلك من كلامه يعني كلامه الآتف قال وَإِنَّمَا قدر الشارح احكام لأن المتن قال كتاب البيو 我的 أبو قال كتاب البيو فجاء الشارح وبدأ كلمة أحكام جاء المحشي وجاء المحشي وبدأ كلمة بياد فقال وإنما قدر الشارح أحكام بين قوسين إشارة إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاوه لأنه إنما تكلم على أحكام البيوع لا على حقيقتها لغة ولا شرعة المصنف دخل مباشرة لو دخل لو قرأت كلام المصنف وحده من فردا اقراه بين الأقوات كتاب البيوع وغيرها من المعاملات البيوع ثلاثة أشياء ده كلام المتنى بشجاع فهو لم يتعرض, يتعرض إلى تعريف البيع لا لغة ولا الصلاحة فمما جعل الشارح يقول كتاب أحكام البيوع لأن هذا الذي فعلا فعله الشيخ الماد قال وإنما قدر الشارع أحكام بين خلسين إشارة إلى أن كلام المصنف على تقدير مضار لأنه إنما تكلم على أحكام البيوع لا على حقيقتها لغة ولا شرع طيب قال وعبر بالبيوع دون البيع مع أنه مصدر والأصل فيه الإفراج لماذا قال ولذلك عبر في المنهج الشيخ زكريا بقوله كتاب البيع نظرا نظرا مفعولا لأزله تعليل لتعبير المصنف بالبيوع بالبيوع على الجمع وتركه للمفرد رغم أنه مصدر على الأصل بالتعبير بالمصدر أن يكون على الافراد نظرا تعلي اهو نظرا الى تنوعه وتقسيم احكامه تنوعه الضمير يعود على البيع صح صح يا شخص صح لما تنوع البيع وتقسمت ولا تعددت احكامه جاء العدول عن الافض وهو استخدام المفرد في المصدر الى الجمع على خلاف الافض اشاره وتنبيها الى تقسيم احكامه وتنوع اصنافه قال والاصل الاصل هنا بمعنى الدليل الدليل على جوازه والاصل فيه قبل الاجماع اذا الإجماع دليل ولكنه اخره رغم قوته لأنه قطعي ليأتي بالأشرف منه وهو الكتاب والسنة ليس فقط كونهما أشرف بل لأنهما أصل الإجناع فلا يكون الإجناع إلا عن دليل عرفه من عرفه وجاهله من جاهله فلذلك يقدم الأصل على الفرع فالإجناع فرع على أصل علم أو جهل فقال والأصل أي الدليل فيه قبل الإجناع آيات الأصل فيه في البيع،, على البيع والأصل في البيع قبل الإجناع آيات كقوله تعالى يمثل للآيات المتعددة تغنى عن مجموعها بالتمثيل ببعضها لشهرتها قال وأحل الله البيع في سورة البقرة وأحاديث آيات وأحاديث الأصل فيه قبل إجناع آيات وأحاديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما البيع عن تراض إنما البيع عن تراض وجه الدلالة في الحديث إيه؟ أما في الآية فظاهر وبين وجلي أحل الله البيع إنما البيع عن طراب فما وجه الدلالة في الحديث على جواز البيع البيع جائد بيع مسموح به أما في الآية فجلي بين واضح أحل الله البيع أما قول صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراب وما مثل به من أحديث لا حصر لها في الموضوع فما وجه الدلالة يا ما؟ <تصفيق> تعليقه على شرط تعليقه على شرط توفر لما قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراب تعلقه على شرط فإذا توفر الشرط توفر المشروط بلا تثريب من الشارع لم يقل الشارع فيه لم يعلق عليه بتنقيق ب... ب... ب... ب... بوعيد بتهديد وإنما تركه دل, على ذلك دل ذلك على الإباحة علقه على شرط ما تتوفر الشرط توفر المشروط غير متوعد عليه ولا مهدد فيه ولا مخوف من سلوكه وتأخير البيع لا يجوز دل ذلك على إباحته أنه مباح يفعله من يشاءه احتاج إليه أو حتى لم يحتاج إليه قال وخبر إذا إنما البيع عن وخبر وخضري كقوله وخضري سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الكتب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور قال أي يفسر مبرور قال أي لا غش فيه ولا خيانة مرة أخرى الحديث الثاني الذي استشهد به على جواب وحل البيع قوله صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور اجابه على سؤال السائل اي الكسب اطيب فما وجه الدلالة في هذا الخبر ما وجه الدلاله في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور إجابة على سؤال السائل اي الكسب اطيب فضل نودع كتبا طيبا مبرورا يعني مدحه مدحه كل بيع مبرور اولا جعله مبرورا ثانيا أجاب بها على سؤال أي بيع وأي الكذب أطيب فدل على طيبه ولا ينبح الشارع شيئا إلا وهو على الأقل مباح إلا أن يكون مندوبا أو واجبا. <تكتبقى> يا عبد الخالق ما أدلة جواز البيع؟ ثلاثة. <تكتبقى> ثلاثة. ما هي الثلاثة؟ غلط. ما أدلة جواز البيع يا عمد؟ ما ادله جواز القران يا عماد, عماد. البيع معامله انتهى من كلام على العبادات معامله مع الخالق جل وعلا ثم انتقل الكلام على المعاملة بين بين الخلائق هل يجوز لي ان اتعامل مع محمد مراد محمد مراد يجوز لو لو أني بعت هذا القلم لمحمد مراد واشتراه مني هل يفضيع أن يطعر في هذا التعامل طاعم ويقول أنت تتكب حراما مكروها إلى آخره من النقد والإنكار ولا هذا جائد يقول هذا جائد ما الدليل لا أقول له امتنع أيها المنكر هذا جائد يقول لي ما دليلك أقول له إيه عندي كم دليل كم دليل يا سيد خسامي ما هي الأدلة الثلاثة؟ كتاب والسنة والإجمال أما الكتاب يقول لي الكتاب ده؟ دا أنت مدعن ما دليل دعوات ما صحة دعوات أقول والله الكتاب في ايات كثيرة منها قوله تعالى وحال الله والبايع يقول لي إيه تاني مش عارف بحدش درس غيرها المهم كده نقول الأدلة ثلاثة الأدلة عن الإجمالية الأدلة الإجمالية أولا أد أن هناك أدلة إجمالية ثم الأدلة التفصيليه بقى فاللي الخالق والسيد ايماد عايزين يقولوها هي أدلة تفصيلية فالشعر تبدأ بالإجمال ثم تفصل وتبين ثم تفحم خصمة كده وتقول عندي على هذا الفعل أدلة من, ال... أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمنقول وال... يم يبتعش ويبتع فرائفهم وبعد جا تبدأ بقى في التفصيل يغمى عليه بقى و ينتهي وينقطع فأمت الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وأشياء أخرى كثيرة وانت مش عارف أي حاجة غيرها ثم وأحاديث منها قول صلى الله عليه وسلم وتقول له هذين الحديثين وأنت لا تعرف غيرهما انت في النهاية من طلبة العلم الكبار ثم والإجماع أيضا يعني نقل الإجماع في غير كتاب من كتب أهل العلم الذين وصنفوا في الإجماع يا ابن حاج وابن المنذر وغيرهما بس ادي خلاصة ما هنالك يا سيد محمد اسمك ايه النهارده محمد ايه محمد سعيد عاش في الاساس واركانه ثلاثة الشيخ سيد كان أنا بس مش اجع في بس سوي تهلك ها. ها. نعم ليه سؤال ليه لماذا جمع المصنف البيع ولم يجمع الصلاه سؤال وجيه صعب الاجابه صعب الاجابه تفضل ايها الاعلام فما شان الصلاه الاجابه الجميله <تصفيق> دي إجابة برضا شيخ طارق فيقول المصنف واحد واحد اسمه ابن قاتل شرع صنف كتابا فجاء في الصلاة قال كتاب الصلاة وجاء في نفس الكتاب في نفس المصنف وقال كتاب البيوع فلماذا غير في تصنيفه لماذا نوع في كتابته فالإجابة هو ايه اللي جاب الصلاة ده هكتب واحد مصنف واحد وصننهج واحد في الستثمين هنا بتقول لي أيها المحشي إنما جمع نظرا إلى التعدد الأنواع والأحكام هناك الصلاة أليست هناك أحكام متعددة للصلاة وأنواع متنوعة للصلاة صورة فرائد ونوافل ومقضية ومؤداء الشيخ دي يذهب الى الاصل <تصفيق> عشان يأتي بالدليل واحكام قضاء الصلوات الفائتة واحكام واجب... صلوات واجبة وصلامة مجورة وصلامة فلماذا لا يقوم هناك كتاب الصلوات؟ ده سؤال الشيخ العلمة فايه ايه الشيخ العلمة او غيره من العلمة؟ عدد المكلفين مثلا يعني كلام لا بأس به فتح الله عليك لا بأس به لعل, لعل هذه إجابة يعني تريح وذهنك الكلية <تصفيق> يقول لأن المعامل واحد في لبادات والمعامل كثر ومتعددون في المعاملات لعل إجابة جميلة <تصفيق> لا بأس به في حد عنده جبة ينسحون بها لأن لا إجابة تليف خذل علامة برضو لأن العلامة يطلق على المؤنث وعلى المذكر التاء فيها ليس للتأنيس وإنما التاء لـ علامه علامة لـ علامة للمبالغة طيب. إذن علامة تطلق على المذكر شخارة وعلامة مؤنث على أم احمد أم محمد نعم الله هالصلاة صورة واحده الصلاة صورة واحدة اما البيوة فالصورة متعددة فهناك بيع سلم هناك بيع ليس سلما كالبيع الشيء الحاضر وهناك البيع الممنوع وهو البيع ال... بيع العين الغائدة اما الصلاة فالصورة واحدة تكبير فقراءة فرفوع فعكدال فسجود هل العلم اللي احنا هل العلم اللي احنا عادين في ترضيك هذه الاجابه ولا جوائز مو لا موقيم جوائز الرحمن عنك يا استاذ فين اللي, استاذ هل اللي ما الذي لا يرضيك في هذا تاخد درجه بس ها وطبك. لا الصلاة مش متعددة في, في معظمها يعني الصور صور ال يعني صح النادرة لا يقاس عليها ماذا تقصد بالمتعددة إذا كان تقصد صلاه غريبة في شكلها في صلاة الخسوف والكسوف يبقى هذا يعني نادر, نادر حكمة لا حكم له لكن ماذا تقصد ركعتين وأربعة وثلاثة صلاة الكسوف كل ده نادر. يعني اذا ممكن انسان يمضي من حياته من اولها لاخره لا يصلي كسوفا ولا جنابا ولا ايه؟ صحيح لكن هو هو هو هو ده ممكن ما يعطيش ده اصلا لكن كعلم كعلم السلام موجود ومنتشر بين الناس منتسب بالناس بلاد لا لا يصح لا يصح لها معاملة إلا بالصل لا تعيش إلا بالصل لكن فعلا بلاد تنشئ وتبيد ولا تولي فصل كسوف كسوف لا كلام المديرة تعق تعق جائزة وإنترها الكاريلونيا تعلمنا من هناك. الله طيب عايز اذا يعني يونيو على السيد ينادي على السيد لبيت يا شيخ لبيت صح. يقول العلامه ان البيوع انواعه تتعدد وتتكاثر وتنشا حتى مع بعد بعد غياب المشرع يعني او انتقال المشرع اما الصلاه فلا جديدة فيها يعني طيب فتح الله عليك وإذا تقول سوره اخرى معيش جوائز اخرى <تصفيق> نعم فلا فرض فلذلك افردها لا لا خلينا فيه خلينا فيه الله يبارك فيك فلا فرض هو بيسال الشيخ بيسال بيقول لماذا هنا افرد هنا عدد لماذا هنا افرد هنا جامع فهو الذي تقولينه فلا فرض منهم هو فرض اللي هو ايه قربة لكن الطواقل هو قربة فلذلك أفرادها وفي البيع منهما هو قربة ومنهما ليس قربة إيه سورة البيع القربة لما تجدي سورة حديثي جيد نعم نعم فهو لا يتكلم على القرآن الكريم ويتكلم على المصنف له منهج واحد هنا بأفرد وهنا عدد لا على القرآن هو جائز في كل حاجه جائز نفرد وجائز مع نجمع. لكن يتكلم على منهج واحد ظهر فيه, فيه الاختلاف. نعم ها؟ سؤال الثاني صدق لأن ما قلت يا شيخ حمزي قلت لأن الإجماع له قوة خاصة به لأن الإجماع دليل قطعي منفيره كافر إن, إن كان يعلم به فواسات أو كان لا يعلم به فواسات إنه ما كان عنده الإجماع فالإجماع له قوة مرهبة للخط المجادل لا أود من ذكره هناك بعض الاجماعات لا نعلم لها مستندا او لا يعلم سفهاء لها مستندا سطرت في كتب المجمعين ونقلت على افواه العلماء ولا يعلمون لها مستندا فهو كانوا مستقل بذاته وإن كان لا ينشا إلا عن طيب نكمل كلام الشيخ رحمه الله قالوا أركانه ثلاثة أركانه أيضا مرة أخرى الضمير يعود على البيع أركان البيع ثلاثة ثلاثة إجمالا ستة تفصيلا عاقد نقطتان فوق بعض بائع ومشترم يبقى واحد إجمالا اثنان تفصيلا عاقد يفصل هذا العاقد إلى بائع ومشترم ومعقود عليه رقم اثنان يفصل الى ثمن ومثمن المشاكل يقولون مثمن لا يقولون مثمن مثمن الثالث قال وصيغة الثالث يفصل الى نقص انت وقبع بعض ايجاب وقبو يبس ثلاثة اجمالا هي العاقب والصيغه والمعقود عليه يعني والتفصيل هو المشتري والبائع والثمن والمثمن والايجاب والقبول عند <تصفيق> الفقهاء لكن لغه ليس قال وشرط العاقدي بائعا او مشتريا واحد اطلاق تطرف اطلاق تطرف انت في ذلك حنفي فالأحنا فيفعلا لم يضعوه لم يضعوا العاقلة بيع والمشتري أو الزوج والولي ولا الزوج والمرأة في عقد الزواج لم يجعلوهما من أركان العقد بالعلل التي يقولها الشيخ يعني إنه لا يتفوّر عقد إلا بعقد إيش كده؟ هذا كلامك لأنه لا يوجد إلا من خلال السطر لا يوجد في الخارج البيع إلا من عاقد لولا هذا العاقد بائع والمستريم أوجد هذا الشيء يعني الأطوات وحدها لا تنشئ العقد كلمات وحدها الإجابة والقبول كلمات لا تكون إلا من المتكلف المتكلف وجود ما الفرق طيب ما, ما الفرق بين الشخص ووجود الشخص او ماذا يؤدي ما سمرت هذا الطرح لا ده ده ده متبادر ده ده يا شيخ هاني دا انت ممكن تسأل السؤال ده تعكسه تقول لماذا لم يجعل المصلي ركنا في الصلاه لكن هنا ده بده ده شيء بده ان يكون ركن ده التعريف ينطبق مباشرة على ما نحن فيه أن الركن هو جزء الشيء وماهيته التي لا تكون إلا به من باب طبيعي ومن باب مباشر أن العاقد جزء من من العقد لأن العقد ليست كلمات جوفاء تمشي وتفرح في الأثير كده كانت هناك ما يسمى بالأثير لا ده لابد من نوجود عقل فده ده ماشي على الجاد ده ماشي على, على الأرض لكن ممكن السؤال ممكن يتطور ويقبل لماذا لم يجعل المصلي رقنا في الصلاة فالصلاة هل المصلي رقنا فيها ولا الصلاة لما عدد الأركان 18 رقنا ولا كذا قال النية والتكبيرة ولم يأخذ فيها المفلي لكن السؤال يأتي هناك لشين هذا ما يبدو لي أما الإجابة بقى على السؤال اللي أنا بطرحه فأنا محتاجه من حضراتكم لماذا لم يجعل المفلي ركنا في الصلاة ولم يجعل الصائم ركنا في الصيام ولم يجعل المذكي ركنا في الزكاة ولم يجعل الحاج يعني ركنا في الحج؟ لما عدد الأركان ودل دل اللي محتاج إجابة من حضراتكم أيها العلماء أما نحن فنمضي لأننا عندك إجابة صبر الله الله فتح الله عليك صح وهنا مفيش فيش نية هنا في الله يبارك فيك صح صبر صبر صبر مأذون لك غير مستغله العب بس انا ما عنديش جائزه الاخر ممكن عندي جبت كتير جائزه ماليه بقى انتي حظك يا ربع جنيه كويس تسعي وهي فعلا هذه قطعه من الشوكولاته دروجيني خدت حقتناش بالإجابة على السؤال المطروح أن النية لما كانت روكنا في السبب أما هنا في البيع لا يوجد نية لا تسأل البائع هل عندك نية ولا ما عندكش نية فلو لم يكن عندها نية لأن عقد البيع وتسدب الباع المشتري السلع مرة أخرى وتردها إلى البائع لأن الألفاظ التي يقول والتي هي قال الإجابة القبول الإجابة القبول هي التي تعرض عن النية تعرض عن الرضا أن يرون مكنين الصدر ولا يعرف إلا من تلفز فلما صدر هذا التلفز دل على مكنين الصدر لا في التراجع بعده فكذا اتسقت الأمور والله تعالى أعلم والحمد لله أن جعلنا وفف هؤلاء العلماء والإيه؟ والصائم ما كله بأمه هي بتوفي العبادات لا تقولش على الصلاة توفي العبادات ككلية كل لا بد لها من نية في نية الحج، في نية العمر، في نية الصيام، في نية الذكاء، في نية مش خوفه الصائم في نياته، المصل في نياته، في علاقة الصيام بالايه خصوص الصيام؟ لماذا ثبت منه الصيام؟ ما هو الصيام داخل في كل العبادات؟ هنتحمل لك الجيب. من ضمن أركان صيا الصلاه المصلي الصائم من ضمن اركان او هو من ضمن أركان الصيام من ضمن او من ضمن اركان الزكاه بقول لا يتصور بيع الا من من من بائع ومشتري لافهاظ مجرده عن عن والصيام والصلاة والصلاه والحج والزكاه تكون الا من اشخاص مذكن ومصل و صائم وحاج <تصفيق> نكمل <تصفيق> طيب <تصفيق> موضوع ايه يا مولانا بس موضوع ايه فتح الله عليه المصلي هو الموضوع المصلي هو موضوع الصلاة نعم ازاي ازاي نعم المصلي هو موضوع الصلاة ازاي اهمني طيب تعريف التعريف. مورد السؤال ويقول لي تعريف لماذا هنا جعلنا ركنا ولا ما لماذا جعلنا ركنا في البيع والشراء جعلنا العاقد ركنا ولم يجعله في المصلي فاذابت الاخت وقالت اه مع الباء في البيع في الصلاه استغنينا عن عن, عن ذات المصلي أو ذات الصائم ذات الحاج أو ذات المذكي بنيته ايه بقى حكايه المصلي ده هو موضوع الصلاه المصلي هو موضوع الصلاه لا المصلي مش موضوع الصلاه المصلي جزء من الصلاه المصلي متمثلا في نيته جزء من الصلاه اه نكمل ان شاء الله لان الصلاه تطلع تصعد الى ربيها بتصعد المصلي تصعد هذه الكلمات وهذه الافعال تتجسد في صلاه تصعد الى ربيها ولو كان هو موضوع الصلاه تصعد هو بنفسه لا تصعد بنفسه طيب وأركانه خلاص أركان قال وشرط في العاقد صح كده لا لا عن او مشتريا واحد إطلاق وتصرف قال فلا يصح يبقى الفادي تفريع على المفهوم لما اشترط اطلاق التصرف أن يكون التصرفه مطلقا لا يكون محجورا عليه بجنون او بفلات أو بسفة لا يكون مميزا عند الشافعية أن يكون مطلق التفرّق. بناء على ذلك يفرع على مفهوم مخالفة أنه لا يصح عقد صبي فلا إذا الفادي تفريع المفهوم مفهوم, مفهوم مخالفة فلا يصح عقد صبي عقد صبي ومجنون ومحجور عليه بسفهم. مفهوم إلى هنا ولا في سؤال اثنان وعدم إكره يبقى شرطة واحد إطلاق تصرف اثنان عدم إكره بغير حق عدم إكره بغير حق مرة أخرى تفريقه على مفهوم مخالفة فلا يصح عقد مك مكره الواو خطأ الواو اللي في نسختي خطأ القديمة فيها واو طيب عندنا مكروه الواو خطأ احذف هذه الواو لو سمحت فلا يصح عقد مكره في مكروه والواو خطأ فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لو جاء شخص وأكرهني على أن أبيع مالي فلا يصح ذلك ولا نعقد البيع لفقد شرط من شروطه هو عدم الإكراه بغير حق فإن كان الإكراه بحق جاز البيع قال فإن كان بحق يعني الإكراه فإن كان أي الإكراه إن كان الإكراه بحق صح أي البيع فيصور للإكراه بحق بقوله كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دينه فأكرهه الحاكم عليه شخص مدين وماطل في سدد الدين فرفع الدائن أمره إلى القاضي الحاكم فقال فلان شخص مليء ويماطل في أداء الدين الذي حل ميعاد تدابين فبعد أن ينظر القاضي في الأمر وتثبت عنده القضية يحكم ببيع مال هذا الشخص المدين قهرا عليه لحساب الدائن. هذا فيقة قهر في إكراه ولكنه بحق لأنه مماطل فمطل غني ظلم يحل ماله وعرضه وهنا أحل ماله أنه يأخذ منه القاضي بس بحق فرغم حصول إكراه إلا أنه بحق فصح البيع بهذا الإكراه الذي بحق فلا يصح عقد مكره يبقى عدم إكراه بغير حق عدم إكراه بغير حق تلاحظ أن هناك نفيين عدم نفي أول بغير نفي ثاني وسلب السلب ايجاد يخرج لنا انه لو كان اكراها بحق اكراها بحق ذا عدم اكراه بغير حق احدث عدم مع غير يبقى عندك اكراه بحق فالاكراه بحق ذا وصورته ما سمعت الان ما لو اكره القاضي صاحب المال المدين على أن يدفع للدائم حقه الذي حل نعاب تداد دائمه نعم لا يجوز لأنه لا يكون خطماً وحكماً في نفس الوقت إذا أراد أن يأخذ حقه ويطع عمله الخط لأنه خط يدعي أنه مليء يدعي أنه ليس كل منذ قليل أن القاضي يحقق هل فان عنده مال ولا ليس عنده مال هل حل لم يعاد السداد ولا لم يحل ما عاد السداد هل هو زائد على حاجته وحاجة من يعول ولا لا وإلا لا يكون عنده أموال مملينة وقناطير مقنطرة ولكنه عنده من من يعوده نعم القاضي يرفع الخلاف حكم القاضي يرفع الخلاف ويرفع النزاع الأولى والآخرة مش في بس ده حتى في الدنيا حتى في الدنيا خلاص ده مش حق ما لإيه ده ده أنا متأكد ده بتقول يوم القيامة إن شاء الله لعل أحدكم أن يكون ألحانا بحدثه من أخي له بحق أخي فانما هي قطعات من النار فليأخذها او ليدعها لكن هو القاضي يحكم لا خلاص احنا تناقشنا به ثم بعد ذلك أقو... يعني أرم... أضرب عن هذا صفحا واخذ حقي بيدي يعني شرعة الغاب لا ده حكم حاكم يرفع النزاع في الاولى والاخره الا ان يعيد الحكم مره اخرى في المحكمه الاعلى لكن طالما لم ينقض الحكم خلاص ارتفع النزاع وامري الى الله لا. hvor det sagde at havet sig fordi til det fødige støtte snid og det har ikke lært at. vælte at ud... hælde, rigtig støtte og prække en lækraft en st Background paret! يبقى الشرط الثاني في العاقد عدم إكراه بغير حق فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق فإن كان بحق صح كأن توجه عليه بيع ماله في وفائدينه فأكرهه الحاكم مش أكرهه الدائن أكرهه الحاكم عليه قال ويصح عقد المكره في مال غيره بإكراهه لأنه أبلغ في الإذن كلام جميل ويصح عقد المكره في مال غيره بإكراهه ضمير يعود على مين؟ لأنه أبلغ في الإذن مرة أخرى ويصح عقد المكره زيد في مال غيره عمر بإكراهه ضمير يعود على مين؟ محمد تعيد على عمر فتح الله عليه. عمر أكره زيدا على أن يبيع مال عمر عمر أكره زيدا على أن يبيع مال عمر هذا القلم لزيد هذا القلم لزيد فجئت فأكرحت عمرا وضعت المسدس في رأسه سدت مياه متوشحة وقلت له بع هذا القلم قهرا عليه قاهرا وإلا أطلقت الماء، وإلا أطلقت الماء، فجاء مرتعا فرائسه وذاء هذا طب ما ما ما ما العيب في ذلك؟ باع مال أنا الذي أكرهته، يعني أنا راض في النهاية حصل الرضا، إما بعته بنفسي وإما أكرهته شخصا غريبا أجنبيا على بئ هذا الماء، ويصح عقد المكره. في مال غيره بإكراهه الضمير يعود على الغير لأنه الضمير يعود على إيه لأنه أبلغ في الإذن لأنه أبلغ في الإذن نعم فاندل إجتما ما فيش كلمة إذن هنا هنا ما فيش كلمة إذن عشان ترجع عليها الضمير يعني تقصد الضمير يعود على من بالحife لأنه عمر أبلغ في الإذن تشوف الكلام اللذي خبطت لأنه الضمير ده يعود على من لأنه أبلغ في الإذن لأنه نشيل الضمير المذكر ونحط صحة العقد هم قول يا سيد عوايض الإكراه لأن الإكراه أبلغ في الإذن إكراه... الإكراه من ب... هذا النوع هذا النوع من الإكراه أبلغ في الإذن أبلغ يعني أوضح. أبلغ يعني أوضح وأبلغ وأبين في الإذن يعني إذن وزيادة <تصفيق> نعم <تصفيق> وكالة باطلة ماكيش وكالة خالص فيها سين الوكالة ما وكلوش ولا وكيل ولا شرب ده أكره يا سيد هاني قال وإسلام أيضا إسلام من يشترى له مصحف او نحوه ككتب حديث أو علم فيها آثار التلف او مسلم او مرتد فلا يصح ملك الكافر المصحف ونحوه مما مما كده صح لما لما طيب لما فيه من الإهانة ولا للمسلم صح كده ولا للمسلم لما فيه من الاذلال وقد قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولبقائع قتل الإسلام في المرتد الشرط الاخير من شروط العاقد من شروط التي تثبت في العاقد إسلام من يشترى له مصحف او نحوه ككتب حديث او علم فيها اثار السلف إذا ردت أن تبيع مصحفا أو كتب علم كتب الحديث أو كتب فيها آثار الثلاث كتاب الشرح حاشية البيجوري على شرح بن قاسم لمثنى أبو شجاع لا بد أن تبيعه لمسلم إسلام من يشترا له مصحف أو نحوه من ككتب حديث أو علم فيها آثار الثلاث آثار الثلث. أو مسلم يشترا له مسلم لا تبيع عبدا مسلما إلا لمسلم لا بد يكون المشتري حينئذ مسلما او مرتد لا تبيع العبد المرتد الا لمسلم اشترط اسلام المشتري في هذه الاشياء الثلاث المصحف ونحوه المسلم المرتد انت تبيع المصحف انت تبيع كتب العلم المتلم. عبد المتلم أنت عبد مرتد لابد أن يكون المشتري في هذه الأحوال مسلما العلة قال فلا يصح تفريعا نمخون فلا يصح ملك الكافر للمصحف ونحوه مما لما فيه لعله لما فيه من الإهانة لا يصح أن يكون المشتري المصحف وكتب العلم كافرا لأنه يقع المصحف الشريف وما قاسه عليه في يد من لا يكرم هذا المصحف ففيه إهانة لا تكون سببا في إهانة في المصحف في أكتب العلم قال ولا للمسلم يعني لا يصح ملك الكافر للمسلم فلا تبع عبدك المسلم مثلا إلى كافر ليه قال لما فيه من الاذلال طب و ايه المانع ايه المانع ان الكافر يظل المسلم ازاي قال تعالى في صورة النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فما وجه الدلالة في الاية الكريمة ايها العلامة العلامة ما اقول العلامة الدفترة على طول انت العلامة هو فيه علامة غيرك ها الشيخ هنا بيدعي دعوة بيقول لا يجوز ان يملك الكافر المسلم فسألناه لماذا يا شيخ؟ قال في إهاء في إزلال فسألناه ما العيب في ذلك ما العيب أن يهين الكافر المسلم قال هذا مناقض لقوله من تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فسألناه سؤالا اخيرا فما وجه الدلالة في هذا الاستشهاد يا علامه فأجاب بقوله أجابة بقوله دليل نصر ما وجه الدليلة في النصر يا علامة حك رأسك كده ورد عليه العلامة الفهامة هذا خبر. الله تعالى جل جلاله وتفدثت أسمائه قال لم يجعل الله الكافرين على المناسبين هذا خبر ما, ما الدلالة في هذا ونحن نرى الكفاء متصلكون متصلكين على عباد الله تعالى الموحدين في كل مكان مشكلة أخرى سؤال آخر كيف كيف لم يجعل الله الكافرين على المناسبين ونحن نرى خلاف ذلك في حياتنا هذا الخبر غير صحيح عمري <تضحك> <أمر> ايه <تضحك> ده امر قدري من اين لك هذا الكلام الغريب لانه اصلا امر كوني <تضحك> بضع خطه تحت كوني ديت كيف يعني <تصفيق> يعني كلامه لما تقوله أمر ثواني معناه أنه لا يحدث إلا هذا لا يحدث أن يكون الكافر على على المسلم أو على المؤمن سديد وهو في الآخرة ألا ترى أن الآخرة يكون للمؤمنين على الكافرين سديدًا ولا يكون الكافرين على المؤمنين سديدًا أبي أول او إجابة انها في الآخرة لن يجعل الله الكافرين عن تبدا أيضا في في النهاية. في النهاية لما كلام العلماء ده كلام بقى طلبة العلم أول إجابة انها في إلى هذه منها أن هذا في الآخرة. بدليل الواقع الواقع الكافرين عن تسلطنا عليهم بالقهر والإذلال والتعذيب والسجن وما ترونه القتل وما ترونه عيانا جيانا مهارا جهارا أما في الآخرة فالعاقبة للمستقيم هذه إجابة الإجابة الثانية أنه هذا الظاهر لك في في الدنيا هذا ليس من من الظهور ليس من الظهور لازم لأن السبيل الذي يوينه الله تعالى في هذه الآية الحجه والبيان وعلو الشان، علو الشان المعنوي، النبينا المسلمين هو الغالب، لا يغلبه أحد، فلو قهرون بالسلاح، لو علونا بال... بال بال بالقوة المادية، فلا يصير أحد منهم كائنا من كان، ولو استمع كما قال الله تعالى، لو استمع، لو استمع، الإنس والجن على نياتهم مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظاهر، فلجمع الأمريكان و. وحشود الإنجليز وكل هؤلاء السفراء يتنعمون في سلة واحدة بأج به بأجهزتهم وأموالهم وليحاج الدين لا يستطيع أن يبقوا صهون والله تعالى لنجعل الله الكافرين لنجعل الله الكافرين عنيما سبيلا يعني في إضحاك هذا الدين في إطفاء نوره في تفنيد حجده إلى آخر ما هذه إثارة أخرى على هذه الآية في عمومها. نأتي بقى إلى وفي إجابات أخرى نأتي إلى هارف مع العلماء هم العلماء بعدين نمشي بالتدريب نأتي إلى وجه الدلالة التي بدأنا بها السؤال ما وجه الدلالة في الآية الكريمة قال لا يجوز أن يملك الكافر المسلم بل ولا حتى المرتد لا يكون تحت يد الكافر عبدا مسلما ولا عبدا ارتد ولا عزو بالله رغم أنه مرتد فعلل بقوله بما فيه من الإزلال ولما سألناه ما المانع في إزلال الكافر المسلم قال لقوله تعالى في سورة النساء ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا سألنا بقى وجه الدلالة في هذه الآية ولم نسمع حتى الآن إجابة هل انقدح في ذهن أحدكم نعم كده. نقول إنه هو خبر خبر يربي الانشاء يعني الله الرب سبحانه وتعالى تكفل أنه في الاخره لن يجعل للكافرين علما سبيلا وامركم ابتلاء في الدنيا أيها المسلمون أيها المسلمون الا تجعلوا الكافر عني سبيلا ما استطعتم الى ذلك سبيل ما كان في قوتكم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لا بد لا تجعل الكفار عن سبيلا حتى يوافق الأمر الشرعي الأمر الكوني الأمر الكوني الله تعالى لا يجعل الكافر لا يسمح بهذا فإن تعد متعد وأراد أن يجعل الكافر عن سبيلا عليكم لمواجهة ذلك ما استطاعكم. وهذا من استطاعاتنا ألا نبيع العبد المسلم للكافر وألا نبيع العبد حتى المسد للكافر ولا حتى المرتد هو الذي اختار ان يترك دين الاسلام رغب عن الاسلام قال دقيقه علقه الاسلام دقيقه في علقه من الإسلام بدليل انه لو عاد مره اخرى الى حضره الايمان ارجعنا له امواله وازواجه الى اخر ما في باب المرتد من احكامه فيه علقه الاسلام ولا تفصل عرى زوجته مثلا عنه الا اذا كتبناه إذن فيه علقة لجلت فيه علقه لا نسلب أموالهم ولكن إذا ذهبت إلى جاب الردة والمرتد بأمواله موقوفة حتى نرى هل يرجع إلى الدين مرة أخرى أو لا يرجع إلى الدين مرة أخرى فلا جلت فيه بقية علقة من إسلام فكأنه كما قال الشيخ كأن الله تعالى يأمرنا بهذه الآية ألا نجعل معاشر المكلفين ألا نزعلني الكافرين على المنينة ما استطعنا أما هو تعالى فإن جندنا لهم الغالبون حتى لو على الكفار أحيانا في الدنيا في النهاية العاقبة المستقبل حتى في الدنيا حتى في الدنيا العاقبة المستقبل ثم يوم القيامة هذا ما لا جدال فيه أن العاقبة للمستقبل هذا الله أعلم يعني قدر الطاقة فضل ماذا تريد مني فليقلل من أجل من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجل إذا الشافعية يمنعوا غير الشافعية فليقلد من أجل هذا الفقه كتب حين كانت هناك ططوة للمسلمين وكانت هناك مكنة للمسلمين ولم ولم نكن نحتاج إلى أن نسافر أصلًا إلى بلد الكفار. نزل إليها غازين. أما الآن الأحوال تلفت. يأتي المستاهد ويقول نأخذ برأي ال الغير الشافعية. أن أقول حتى الشافعية لو أن الشافعية رحمه الله كان في هذا العصر لمجدل إفهاده أو لا غير رأيه وقال هناك شيء آخر يناسب العصر الذي نحن فيه. فما تقول حضرتك من أن الدعوة ودزوم السفر السفر أن صار أحياناً صار دعاءنا على بعض الناس إلى هذه البلاد المنكوبة بالكوفة المظلمة بال بال بالفسق اضطر إلى أن يسافر وهذا ليس في حالة نادرة ولا قليلة مجتمعات وجاليات جاليات موجودة في بلاد الكوفة فتحتاج إلى حفاظ على دينها وتحتاج إلى دعوة غيرها فكل هذا يحتاج إلى يعني غير الواقع الذي خرج في هذا السفر فلا بأس إما أن تقلد غير المتكلم غير الشافعية وإما أن تقول أن الشافعية كما تكلمون عن وضع عالمي اخر مش مش الوضع الذي نحن فيه الآن فأيضا لم نخرج عن الشافعية يعني. سؤال أخ ماذا ولم ولن يجعل الله في <تصفيق> سبيل عالم منك ولم ولم السؤال الاولاني ديالة لن التأديد لن حرف تأبيد. يعني لن يعني هي الأبد من الآن وإلى أبد الآبدين أما لا مش فقط. من الآن من الآن إلى الأبد أدي لن. أما السؤال على المؤمنين لا الكلام مش... ليس هكذا الكلام أن المؤمن والمسلم كلمتان إذا اتتمعت فترقتا وإذا اترقت فترقت بمعنى أن المؤمن إذا أطلق في كلام الله تعالى فيعمل مسلم والمؤمن والمسلم إذا أطلق... لا لا انتبه بس الكلام لو تكرم المؤمن إذا أطلق في كلام الشارع يعني في كلام الله تعالى أو في كلام رسول الله عليه وسلم معناه المسلم والمؤمن لا نقول المؤمن هنا يعني معناه الذي تحقق فيه شروط فإلا لم يكون تحقق فيه شروط فإذا يصلت عليه الكفار يعني السيد الفاضل بيقول أن الله تعالى في شرط أنا فهمت منه ذلك قد يكون مخطئا يعني لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين, المؤمنين إذا الله تعالى صلت هؤلاء الكلاب علينا لأننا لسنا مؤمنين بل نحن مجرد مسلمون نحن مسلمون فقط ولم نتحقق بالإيمان فلذلك سلت علينا هؤلاء كلام ده غير صحيح من أكثر من وجه الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم سلت عليهم الكفار وعذبوهم أيما تعذيب أهبوهم أيما إهانة وهم كانوا في أعلى درجة الإيمان فمن بعد الصحابة مؤمنا إن لم يكن الصحابة مؤمنين هذه أول تعقيب. تعقيد الثاني أن المؤمن قلت الآن أن المؤمن إذا أطلق في كلام الشارع يشمل المسلم يعني كأن السورة تقول ولن يدع الله للكافرين على المسلمين سبيلا فإياك أن تفهم المؤمن يعني المؤمن المتوفر في شروط الإيمان لا لا, لا هذا كلام خطأ بل المؤمن إذا أطلق في كلام الشارع يقف به المسلم يعني من قال لا إله إلا الله وذلك نقوله في ثق لا يصح أن تبيع العبد المسلم للكافر ما قالش العبد المؤمن يعني المسلم الذي يفعل الفواحش ويرتكب الكبائر والمنهيات ويقتحم هذه الأشياء نبيعه للكافر لأنه فاسق لا دام قال لا إله إلا الله حتى ولو يرتكب الكبائر حتى لو كان مش عارف يعمل إيه من المضيقات، لا يزيد بيعه للكافر نفعش بقى أقول أنه هو الله تعالى يقول لن يجعل الله الكافرين على المؤمنة سبيلة وهذا ليس مؤمنا بل مجرد مسلم فقط أبيعه للكافر لا المؤمنين إذا أطلق أو المؤمنون أو المؤمن أو المسلم إذا أطلق في كلام الشارع يشمل الأخر المؤمن يشمل المسلم والمسلم, والمسلم يشمل المؤمن نكمل لو سمحتم أنا ظلمت أننا تنتهي من أشياء تكتب. على كل حال قال ولبقاء علقة الإسلام في المرتد وشرط في المعقود عليه يبقى عرف شرط ثلاثة في المعقود في العاقد. في في العقد في العقد والآن نتكلم عن شروط المعقود عليه وشرط في المعقود عليه ثمنا أو مثمنا كونه رقم واحد كونه طاهرا منتفعا به طاهرا منتفعا به للعاقد عليه ولاية اثنان والقدرة على تسلمه ثلاثة وكونه معلوما للعاقدين عينا وقدرا وصفه وسيذكر المصنف بعض هذه الشروط مرة أقرأ صوطة المعقود عليه ثمنا أو مثمنا كونه طاهرا فلا يصح بيع النجس قرأناه منذ قليل في درس درسيان. النجس العين والمتنجس لا يصح. منتفعا به فلا يصح بيع غير المنتفع به من أشياء غير متموله. يمثلونها في كتب الفقه بحبة الحمطة حبة بر حبة قمح غير منتفع به فلا يكون فلا يعقد على هذا ثم يكون للعاقب عليه ولاية وقال ولاية لأنه قد يكونه مالكا وقد يكون وكيلا فلا يصح أن أبيع هذا الجهاد إلا إن كنت مالكا له أو, موكل فيه أو كنت موكلا فيه ولاية بالوكالة أو بالملك أو وصاية مثلا الأب على ابنه غير المميز أو الذي لم يبلغ أو لم يرشد إلى آخره قال هو على تسلمه المعقود عليه لابد أن يكون مقدورا على تسلمه فلا تبيع فلا تبع السمك في الماء ولا الطير في الهواء لأنه غير مقدور على تسلمه أو عبد الآبق لا. الثاني الثالث يعني كما تحب لو جعلت للعقد عليه ولاية شرطا مستقلا يبقى ده الثالث القدرة على تسلمه كالعبد الآبق لا يجوز بيع عبد الآبق لشخص آخر إلا لشخص يستطيع أن يحصل على هذا الآبق ويوقفه الشرط الاخير وكونه معلوما للعاقدين عينا وقدرا وصفة عينا وقدرا وصفة عينا بر حنطة شعير إلى آخره وقدرا يعني كم كيلو كم طاع صفة يعني البر دوت باكستاني ولا هندي ولا مصري ولا شاني ولا ماذا قال وسيذكر المصنف بعض هذه الشروط والمحشي يذكر شيئا آخر قال وشروط في الصيغة إيجابا وقبولا ألا يتقلل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل ما هو سكوت طويل قال و... شيء عرفي وهو ما أشعر بالإعراض عن القبول شرط الثاني أن يتوافق الإجابة والقبول، وأن يتوفق الإجابة والقبول ولو معمن أن يكون موردهما أن يكون موردهما واحدا أن يكون مورد الإجابة والقبول واحدا الثالث عدم التعليق، الرابع او جعلتهما واحداً شيئا واحدا يبقى عدم التعليق وعدم التأقيف. شرط واحد أو فصلهما كما تحب نعود إلى ذلك مرة أخرى وشرطة الصيغة إيجابا وقبولا ألا يتخلل بينهما كلام أجنبي في مجلس العقب نريد أن نتعاقد على هذا الجهاز بكم تبيعني هذا الجهاز بكم هذا الجهاز اشترط ألا يتخلل كلام أجنبي أن دخل مستشفى أمت على فكرة شارون دخل المتشفى أمس وربنا يعني غورنا منه أو كادا الحمد لله أن يقول هذا يمنع العقل لابد من مرة أخرى أن نعيد الكلام بعتك قبل أن تقول قبل يعني لا لا, لا تخذ الكلام الأجنبيا بين الإجابة والقول بعتك قبل فلو جاء المشتري قبل أن يقول قبل ألم تسمع الأخبار أمس أن شارون دخل المستشفى مصاباً بزلطة دماغية قبل لا يصح من أن أعيد مرة أخرى الإجابة وأقول بعتك هذا الجهاز فيقول قبل ولا يقول ألم تسمع أن أنطوان لحظ مش عارف عمل إيه إلى آخره. خلاص ألا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل قال أنه يشعر بالإعراب كأنه لا يريد هذا فلو سكت طويلا عرفا اللي هو القابل اللي هو المشتري ثم قال قابلت لا يقبل هذا بل لا بد من أن يعيد الموجب إجابة مرة أخرى قال وهو ما أشعر بالإعراب عن القبول شرط الثاني أن يتوافق الإجاب والقبول ولو معنى يبقى بعتك هذا الجهاز لا يقول لي قبلت هذا الجهاز هذا مكتوب عليه عشرة هذا مكتوب عليه خمسة فظل يتاومني وفي النهاية رأيت أنه يقبل هذا فقلت له بعتك هذا الجهاز بعشرة فقال قبلت هذا الجهاز الموت ليس واحدا بل لابد أن يكون الإجابة القبول على شيء واحد بعتك هذا الجهاز بعشرة قال قبلت نصفه بخمسة هذا يتصور فيه الأشياء التي تقبل القسمة بعتك هذا الزنبيل زنبيل يعني الكيس كلمة عربية فطير زنبيل ولغة وفيها لغة زبيل زبيل وزنبيل بل زبيل هي الأطفل وزنبيل لغة فيها بعتك هذا الزنبيل الكيس الشمطة فيها السكر بعشرة فقال قبلت نصفها بخمسة يبقى المورد ليس واحدا فلا يصح رغم انها هي عباره عن نصف الكمية لا. لماذا لا يصح لأن لي رغبة للبائع رغبة قد يكون له رغبة في بيعها كاملة ربما لو اشتريت مني خمسة فقط لا أجد من يشتري الخمسة الأخرى فلذلك لا يصح عند الشفعية هذا. أخيرا قالوا عدم التعليق وعدم التأقيد اشترطوا عدم التعليق يعني بشر بعتك هذا الجهاز إن جاء زيد علقته على مديء زيد علقته على خروج الفجر أو طلوع الفجر أو غروب الشمس بعتك هذا الجهاز إن غربت الشمس إن دخل الشيخ فلاد إلى آخره فعدم التعليق وعدم التأخير بعتك هذا الجهاز إن جاء الربيع إن جاء رجل في أول النهار لا يابد أن يكون حالا يابد أن يكون في التوي واللحظة يحتوي التملك توا ولحظة حالا ثم لا مانع من تأجيل العوض يعني يوجد مانع أن أقول بعتك هذا بعشرة فيقول قبل يعطيني العشرة بعد عشرة أيام بعد خمسة أيام الفجر في أول رجب إلى آخره لكن لا يؤدل العقد إلى حضور زيد أو إلى طلوع الفجر أو إلى آخره طيب نقف هنا ولا نقف هنا وغدا نكمل إن شاء الله نعم لازم لازم من لازمي... لازمي...